بَنِي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم إذ قالوا لنبي اللهم وبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هالعسيت إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون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 اَيَتَمُ الْكِهَ اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ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 قالوا لقد لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كب من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسول جاء نحت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهن بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم بعضٍ لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جآتهم البيتلات ولكن اختلفوا فمنهم, فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد.